سفر سموئيل الاول الاصحاح الاول كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل افرايم اسمه القانة ابن يارحام ابن اليهو ابن توحو ابن صوف هو افرايمي ولهم رأتان اسم الواحدة حنة واسم الاخرى فننة وكان لفننة اولاد واما حنة فلم يكن لها اولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة الى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس كاهن الرب ولما كان الوقت وذبح القان اعطى فنن امرأته وجميع بنيها وبناتها انصبه واما حنة فاعطاها نصيب اثنين لانه كان يحب حنة ولكن الرب كان قد اغلق رحمه وكانت ضرتها تغيضها ايضا غيظا لاجل المراغمة لان الرب اغلق رحمه وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيضها فبكت ولم تأكل فقال لها القان رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك اما انا خير لك من عشرة بنين فقامت حنة بعدما اكلوا في وبعدما شربوا وعال الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس فصلت الى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقال يا رب الجنود ان نظرت نظرا الى مذلة امتك وذكرتني ولم تنسى امتك بل اعطيت امتك زرع بشر فاني اعطيه للرب كل ايام حياته ولا يعلو رأسه موسى وكان اذ اكثرت الصلاة امام الرب وعالي يلاحظ بها فان حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع ان عالية ظنها سكر فقال لها عالية حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك فاجابت حنه وقالت لا يا سيدي ان امراه حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب لا تحسب امتك ابنة بل ليعان لاني من كثرة قربتي وغيظي قد تكلمت الى الان فأجاب عالي وقال اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدن فقالت لتجد جاريتك نعمه في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرام. وعرف القانة امرأته حنة والرب ذكره وكان في مدار السنة ان حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لاني من الرب سالته وصعد الرجل القانة وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية وندره ولكن حنة لم تصعد لانها قالت لرجلها متى فطم الصبي اتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد فقال لها القانة رجلها اعملي ما يحسن في عينيك امكثي حتى تفطميه إنما الرب يقيم كلامه فمكثت المرأة وأربعت ابنها حتى فطمت ثم حين فطمته أصعدته معه بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر واتت به إلى الرب في شيلو والصبي صغير فذبحوا الثورة وجاءوا بالصبي إلى عالم، وقالت أسألك يا سيدي حية هي نفسك يا سيدي أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب لاجل هذا الصبي صليت. فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدن، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب الأصحاح الثاني فصلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب ارتفع قرني بالرب اتسع فمي على اعداء لاني قد ابتهكت بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لانه ليس غيرك وليس صخرة مثل الهنا لا تكثر الكلام العالي المستعلية ولتبرح وقاحة من افواهك لان الرب اله عليم. وبه توزن الأعمال قسي الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس الشباع آجروا أنفسهم بالخبز والجياع كفوا حتى إن العاقرة ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت الرب يميت ويحيي يهبط إلى الهاوية ويصعد الرب يفقر ويغني يضع ويرفع يقيم المسكين من الطراب يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المكت لان للرب اعمدة الارض وقد وضع عليها المسكون. ارجل اتقيائه يحرس والاشرار في الظلام يصمتون لانه ليس بالقوة يغلب انسان مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليها الرب يدين اقاصي الارض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه وذهب القانة الى الرامة الى بيته وكان الصبي يخدم الرب امام عالي الكاهن وكان بن عالي بني بل عالي لم يعرف الرب ولا حق الكهنة من الشعب كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاثة اسنان بيده فيضرب في المرحضة او المرجل او المقلى او القدر كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه هكذا كانوا يفعلون بجميع اسرائيل الآتين الى هناك في شيلور كذلك قبل ما يحرقون الشح يأتي غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح أعطي لحما ليشوى للكاهن فإنه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا فيقول له الرجل ليحرق أولا الشح ثم خذ ما تشتهيه نفسه فيقول له لا بل الآن تعطي وإلا فأخذ غصبا فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا امام الرب لان الناس استهانوا تقدمة الرب وكان صموئيل يخدم امام الرب وهو صبي متمنطق بافود من كتان وعملت له امه جبة صغيرة واصعدتها له من سنة الى سنة عند صعودها مع رجلها لذبح الذبيحة السنوي. وبارك عالي القان ومرأته وقال يجعل لك الرب نسلا من هذه المرأة بدل العارية التي أعارت للرب وذهبا إلى مكانهم ولما افتقد الرب حنة حبلت وولدت ثلاثة بنين وبنتين وكبر الصبي صموئيل عند الرب وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع اسرائيل وبانهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الامور لاني اسمع باموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب لا يا بني لانه ليس حسنا الخبر الذي اسمع تجعلون شعب الرب يتعدون اذا اخطا انسان الى انسان يدينه الله فان اخطا انسان الى الرب فمن يصلي من اجله ولم يسمع لصوت ابيهم لان الرب شاء ان يميتهم واما الصبي صموئيل، فتزايد نموا وصلاحا لدى الرب والناس ايضا وجاء رجل الله الى عالي وقال له هكذا يقول الرب هل تجليت لبيت ابيك وهم في مصر في بيت فرعون وانتخبته من جميع اصباط اسرائيل ليكا هنا ليصعب على مذبحي ويوقض بخورا ويلبس افودا امامي ودفعت لبيت ابيك جميع وقائد بني اسرائيل فلماذا تدسون ذبيحتي وتقدمتي التي امرت بها في المسكن؟ وتكرم بنيك عليه لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعب لذلك يقول الرب إله إسرائيل إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون امامي إلى الابد والآن يقول الرب حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون وذا تأتي ايام اقطع فيها ذراعك وذراع بيت ابيك حتى لا يكون شيخ في بيتك وترى ضيق المسكن في كل ما يحسن به الى اسرائيل ولا يكون شيخ في بيتك كل الايام ورجل لك لا اقطعه من امام مذبحي يكون لاتلال عينيك وتذويب نفسك وجميع ذرية بيتك يموتون شبانا وهذه لك علامة تأتي على ابنيك حفني وفنحاس في يوم واحد يموتان كلاهما وأقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل حسب ما بقلبي ونفسي وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام ويكون ان كل من يبقى في بيتك يأتي ليسجد له لاجل قطعة فضة ورغيف خبز ويقول ضمني إلى احدى وظائف الكهنوت لآكل كسرة خبز الأصحاح الثالث وكان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الايام لم تكن رؤيا كثيرة وكان في ذلك الزمان اذ كان عالي متجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان، لم يقدر ان يبصر. وقبل ان ينطفئ سراج الله وصموئيل متجع في هيكل الرب الذي فيه تبوت الله أن الرب دعا صموئيل فقال ها أنا ذا وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني فقال لم أدع ارجع الطع فذهب وطع ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني فقال لم أدع ابني ارجع الطجع ولم يعرف صموئيل الرب بعد ولا اعلن له كلام الرب بعد وعاد الرب فدع صموئيل ثالثه فقام وذهب الى عالي وقال ها انا ذا لانك دعوتني ففهم عالي ان الرب يدعو الصبي فقال عالي لصموئيل اذهب الطجع ويكون اذا دعات تقول تكلم يا رب لان عبدك سامى فقال الرب لسامويل هوذا انا فاعل امرا في اسرائيل كل من سمع به تطن اذنا في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ واكمل وقد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنه على انفسهم ولم يردعهم ولذلك اقسمت لبيت عالي انه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحه او بتقديمه الى الابد واتقع صموئيل الى الصباح وفتح ابواب بيت الرب وخاف صموئيل ان يخبر عالي بالرؤيا فدعا علي صموئيل وقال يا صموئيل ابني فقال ها أنا ذا فقال ما الكلام الذي كلمك به لا تخفي عنه هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد ان اخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك به فاخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخف عنه فقال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط الى الارض وعرف جميع اسرائيل من دانا الى بئر سب انه قد اتمن صموئيل نبيا للرب وعاد الرب يتراء في شيلو لان الرب استعلن لصموئيل. في بكلمة الرب الاصحاح الرابع وكان كلام صموئيل الى جميع اسرائيل وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب ونزلوا عند حجر المعون واما الفلسطينيون فنزلوا في افين واستفى الفلسطينيون للقاء اسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين وضربوا من الصف في الحقل نحو اربعة الاف رجل فجاء الشعب الى المحل، وقال شيوخ اسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين لنأخذ لانفسنا من شيلوها تبوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد اعدائنا فارسل الشعب الى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله وكان عند دخول تابوت عهد الرب الى المحله ان جميع اسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الارض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محله العبرانيين وعلموا ان تابوت الرب جاء الى المحل فخاف الفلسطينيون لانهم قالوا قد جاء الله الى المحل وقالوا ويل لنا لانه لم يكن مثل هذا منذ امس ولا ما قبله ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الالهه القادرين هؤلاء هم الالهه الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البريه تشددوا وكونوا رجالا ايها الفلسطينيون لئلا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدوا هم لكم فكونوا رجالا وحاربوا فحارب الفلسطينيون وانكسر اسرائيل وهرب كل واحد الى خيمته وكانت الضربه عظيمه جدا وسقط من اسرائيل ثلاثون الف راجل واخذ تابوت الله ومات ابن عالي حفني وفنحاس فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء الى شيلوه في ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه ولما جاء فاذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب لان قلبه كان مضطربا لاجل تابوت الله ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها فسمع عالي صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي، وكان عالي ابن ثمان وتسعين سنة، وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. فقال الرجل لعالي: أنا جئت من الصف، وأنا هربت اليوم من الصف. فقال: كيف كان الأمر يا ابني فأجاب المخبر وقال: هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين. وكانت ايضا كسرة عظيمة في الشعب ومات ايضا ابناك حفني وفنحاس واخذ تابوت الله وكان لما ذكر تابوت الله انه سقط عن الكرسي الى الوراء الى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات لانه كان رجلا شيخا وثقيل وقد قضى لاسرائيل اربعين سنة وكنته امرأة فنحاس كانت حبلة تكاد تلت فلما سمعت خبر اخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها ركعت وولدت لان مخاضها انقلب عليها وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لانك قد ولدت تبنا فلم تجب ولم يبالي قلبها فدعت الصبية ايخابود قائله قد زال المجد من اسرائيل لان تابوت الله قد اخذ ولاجل حميها ورجلها فقال زال المجد من اسرائيل لان تابوت الله قد اخذ الاصحاح الخامس فاخذ الفلسطينيون تابوت الله واتوا به من حجر المعونة الى اشدود واخذ الفلسطينيون تابوت الله وادخلوه الى بيت داجون واقاموه بقرب داجون وبكر الاشدوديون في الغد واذا بداجون ساقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب فاخذوا داجون واقاموه في مكانه وبكروا صباحا في الغد واذا بداجون ساقط على وجهه على الارض امام تابوت الرب ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتب بقي بدن السمكة فقط لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين الى بيت داجون على عتبة داجون في اشدود الى هذا اليوم فثقلت يد الرب على الاشدوديين واخربهم وضربهم بالبواسير في اشدود وتخومها ولما رأى اهل اشدود الامر كذلك قالوا لا يمكث تابوت اله اسرائيل عندنا لان يده قد قصت علينا وعلى داجون الهنا فارسلوا وجمعوا جميع اقطاب الفلسطينيين اليهم وقالوا ماذا نصنع بتابوت اله اسرائيل فقالوا لينقل تابوت اله اسرائيل الى جت فنقلوا تابوت اله اسرائيل وكان بعدما نقلوه ان يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا وضرب اهل المدينة من الصغير الى الكبير ونفرت لهم البواسين فارسلوا تابوت الله الى عقرون وكان لما دخل تابوت الله الى عقرون انه صرخ العقرونيون قائلين قد نقلوا الينا تابوت اله اسرائيل لكي يميتون نحن وشعبنا وارسلوا وجمعوا كل اقطاب الفلسطينيين وقالوا ارسلوا تابوت اله اسرائيل فيرجع إلى مكانه ولا يميتنا نحن وشعبنا لان اضطراب الموت كان في كل المدينة يد الله كانت ثقيلة جدا هناك والناس الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير فصعد صراخ المدينة إلى السماء الاصحاح السادس وكان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة اشهر فدع الفلسطينيون الكهنة والعرافين قائلين ماذا نعمل بتابوت الرب اخبرونا بماذا نرسله الى مكانه فقالوا إذا أرسلتم تابوت إله إسرائيل فلا ترسلوه فارغا بل ردوا له قربان إثم حينئذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم فقالوا وما هو قربان الإثم الذي نرده له فقالوا حسب عدد أقطاب الفلسطينيين خمسة بواسير من ذهب وخمسة فيران من ذهب لان الضربة واحده عليكم جميعا وعلى اقطابكم واصنعوا تماثيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم التي تفسد الارض واعطوا اله اسرائيل مده لعله يخفف يده عنكم وعن الهتكم وعن ارضكم ولماذا تغلظون قلوبكم كما اغلظ المصريون وفرعون قلوبهم أليس على ما فعل بهم اطلقوهم فذهبوا فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة وبقرتين مرضعتين لم يعلوهما نيل واربطوا البقرتين إلى العجله وارجعوا ولديهما عنهما إلى البيت وخذوا تابوت الرب واجعلوه على العجل وضعوا امتعه الذهب التي تردونها له قربان إث في صندوق بجانبه واطلقوه فيذهب وانظروا فان صعد في طريق تخمه الى بيت شمس فانه هو الذي فعل بنا هذا الشر العظيم والا فنعلم ان يده لم تضربنا كان ذلك علينا عرضا ففعل الرجال كذلك واخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما الى العجلة وحبسوا ولديهما في البيت ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتماثيل بواسيرهم فاستقامت البقرتان في الطريق الى طريق بيت شمس وكانتا تسيران في سكة واحدة وتجأران ولم تميل يمينا ولا شمالا واخطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما الى تخمي بيت شمس وكان اهل بيت شمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي فرفعوا اعينهم وراءوا التابوت وفرحوا برؤيته فاتت العجلة الى حقل يهوشع البيت شمسي ووقفت هناك وهناك حجر كبير فشققوا خشب العجلة واصعدوا البقرتين محرقة للرب فانزل اللاويون تابوت الرب والصندوق الذي معه الذي فيه امتعه الذهب ووضعوهما على الحجر الكبير واصعد اهل بيت شمس محرقات وذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب فرأى اقطاب الفلسطينيين الخمسة ورجعوا الى عقرون في ذلك اليوم وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان اثم للرب واحد لاشدود وواحد لغزة وواحد لاشقلون وواحد لجت وواحد لعقرو وفيران الذهب بعدد جميع مدن الفلسطينيين للخمسة الاقطاب من المدينة المحصمة الى قرية الصحراء وشاهد هو الحجر الكبير الذي وضعوا عليه تابوت الرب هو الى هذا اليوم في حقل يهوشع البيت شمس وضرب اهل بيت شمس لانهم نظروا الى تابوت الرب وضرب من الشعب خمسين الف رجل وسبعين رجلا فناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة عظيم وقال اهل بيت شمس من يقدر ان يقف امام الرب الاله القدوس هذا والى من يصعد عنه وارسلوا رسلا الى سكان قريه عارين قائلين قد رد الفلسطينيون تابوت الرب فانزلوا واصعدوه اليكم الاصحاح السابع فجاء اهل قرية عاريم واصعدوا تابوت الرب وادخلوه الى بيت ابي ناداب في الاكمة وقدسوا العزار ابنه لاجل حراسة تابوت الرب وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عاريم ان المدة طالت وكانت عشرين سنة وناح كل بيت اسرائيل وراء الرب وكلم سموئيل كل بيت اسرائيل قائلا ان كنتم بكل قلوبكم راجعين الى الرب فانزعوا الالهه الغريبة والعشتاروث من وسطكم واعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين فنزع بنو اسرائيل البعليم والعشتاروث وعبدوا الرب وحده فقال سموئيل اجمعوا كل اسرائيل الى المصفات فاصلي لاجلكم الى الرب فاجتمعوا الى المصفات واستقوا ماء وسكبوه امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطأنا الى الرب وقضى صموئيل لبني اسرائيل في المصفات وسمع الفلسطينيون ان بني اسرائيل قد اجتمعوا في المصفات فصعد اقطاب الفلسطينيين الى اسرائيل فلما سمع بنو اسرائيل خافوا من الفلسطينيين وقال بنو اسرائيل لساموئيل لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين فاخذ ساموئيل حملا رضيعا واصعده محرقة بتمامه للرب وصرخ سموئيل الى الرب من اجل اسرائيل فاستجاب له الرب وبينما كان سموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل فارعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وازعجهم فانكسروا امام اسرائيل وخرج رجال اسرائيل من المصفاه وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم الى ما تحت بيت كار فاخذ سامويل حجرا ونصبه بين المصفاق والسن ودع اسمه حجر المعونة وقال الى هنا اعاننا الرب فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم اسرائيل وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل ايام صموئيل، والمدن التي اخذها الفلسطينيون من اسرائيل رجعت الى اسرائيل من عقرون الى جت واستخلص اسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين وكان صلح بين اسرائيل والاموريين وقضى سموئيل لاسرائيل كل ايام حياته وكان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بيت ايل والجلجال والمصفاق ويقضي لاسرائيل في جميع هذه المواضع وكان رجوعه الى الرامه لان بيته هناك وهناك قضى لاسرائيل وبنى هناك مذبحا للرب اصحاح الثامن وكان لما شاخ سموئيل انه جعل بنيه قضاطا لاسرائيل وكان اسم ابنه البكر يؤيل واسم ثانيه ابيا كانا قاضيين في بئر سب ولم يسلك ابناه في طريقه بل مال وراء المكسب واخذ رشوة وعوج القضاء فاجتمع كل شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صموئيل الى الرام وقالوا له هوذا انت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك فالان نجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب فساء الامر في عيني صموئيل اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا وصلى صموئيل الى الرب فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لانهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم حسب كل اعمالهم التي عملوا من يوم اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم وتركوني وعبدوا الهه اخرى هكذا هم عاملون بك ايضا فالان اسمع لصوتهم ولكن اشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون امام مراكبه ويجعل لنفسه رؤساء الوف ورؤساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وادوات مراكبه ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم اجودها ويعطيها لعبيده ويعشر زرعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده وياخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله ويعشر غنمكم وانتم تكونون له عبيدا فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا فقال صموئيل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد الى مدينته الاصحاح التاسع وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن ابيئيل ابن سرور ابن بكورة ابن افيح ابن رجل بنياميني جبار بأس وكان له ابن اسمه شاول شاب وحسن ولم يكن رجل في بني اسرائيل احسن منه من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب فضلت اتن قيس ابي شاول فقال قيس لشاول ابنه خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش على الاتن فعبر في جبل افرايم ثم عبر في ارض شليشه فلم يجدها، ثم عبراه في ارض شعليم فلم توجد ثم عبرا في ارض بنيامين فلم يجداها ولما دخلا ارض صوف قال شاول لغلامه الذي معه تعال نرجع لالا يترك ابي الاتن ويهتم بنا فقال له هو ذا رجل الله في هذه المدينة والرجل مكرم كل ما يقوله يصير لنذهب الان الى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها فقال شاول للغلام هوذا نذهب فماذا نقدم للرجل لان الخبز قد نفد من اوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله ماذا معنا فعاد الغلام وأجاب شاول وقال هوذا يوجد بيدي ربع شاق لفضة فاعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريق سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلما نذهب الى الرائي لان النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي فقال شاول لغلامه كلامك حسن هلما نذهب فذهب الى المدينة التي فيها رجل الله وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة صادفا فتيات خارجات لاستقاء الماء فقالا لهن اهنا الرأي فاجبنهما وقلنا نعم هوذا هو امامكم اسرع الان لانه جاء اليوم الى المدينة لانه اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع عند دخولكم المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده الى المرتفعة ليأكل لان الشعب لا يأكل حتى يأتي لانه يبارك الذبيح بعد ذلك يأكل المدعوون فالان صعدا لانكما في مثل اليوم تجدانه فصعدا الى المدينة وفيما هما اتيان في وسط المدينة اذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعد الى المرتفعة والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائل غدا في مثل الآن ارسل اليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب اسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين لاني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي فلما رأى صموئيل شاول اجابه الرب هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه هذا يضبط شعبي فتقدم شاول الى صموئيل في وسط الباب وقال اطلب اليت اخبرني اين بيت الراء فاجاب صموئيل شاول وقال انا الرائع اصعد امامي الى المرتفع فتأكل معي اليوم ثم اطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك وأما الأتن الضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت ولمن كل شهي إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك فأجاب شاول وقال أما أنا بنياميني من أصغر أصباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أصباط بن يمين فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام فأخذ صاموئيل شاول وغلامه وادخلهما إلى المنسك واعطاهما مكانا في رأس المدعوين وهم نحو ثلاثين رجلا وقال صاموئيل للطباخ هات النصيب الذي أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه ضعه عندك فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها امام شاول. فقاله هوذا ما ابقي ضعه امامك وكل لانه الى هذا المعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب فاكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم ولما نزلوا من المرتفعة الى المدينة تكلم مع شاول على السطح وبكروا وكان عند طلوع الفجر ان صموئيل دعا شاول عن السطح قائلا قم فاصرفك فقام شاول وخرجا كلاهما هو وصموئيل الى خارج وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول قل للغلام ان يعبر قدامنا فعبر واما انت فقف الان فاسمعك كلام الله الاصحاح العشر فاخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح فيقولان لك قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليها وهوذا ذا أبوك قد ترك أمر الأتن واهتم بكما قائلا ماذا أصنع لابني وتعدوا من هناك ذاهبا حتى تأتي الى بلوطة طابور فيصادفك هناك ثلاثة رجال صاعدون الى الله الى بيته واحد حامل ثلاثة جداء وواحد حامل ثلاثة ارغفه خبز وواحد حامل زق خمر فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم بعد ذلك تأتي الى جبعة الله حيث انصاب الفلسطينيين ويكون عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف زمرة من الانبياء نازلين من المرتفعة وامامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم. وتتحول إلى رجل آخر وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال وهو ذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة سبعة أيام تلبث حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله انه يتنبأ مع الانبياء قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس اشاول ايضا بين الانبياء فاجاب رجل من هناك وقال ومن هو ابوه ولذلك ذهب مثلا اشاول ايضا بين الانبياء ولما انتهى من التنبي جاء الى المرتفع فقال عم شاول له ولغلامه الى اين ذهبتم فقال لكي نفتش على الاطن ولما رأينا انها لم توجد جئنا الى صموئيل فقال عم شاول اخبرني ماذا قال لكما صموئيل فقال شاول لعمه اخبرنا بان الاطن قد وجدت ولكنه لم يخبره بأمر المملكه الذي تكلم به صموئيل واستدعى صموئيل الشعب الى الرب الى المصفات وقال لبني اسرائيل هكذا يقول الرب اله اسرائيل اني اصعدت اسرائيل من مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علينا ملكا فالان امثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم فقدم سموئيل جميع اصباط اسرائيل فاخذ صبت بن يامين ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره فاخذت عشيرة مطري واخذ شاول بن قيس ففتشوا عليه فلم يوجد فسألوا ايضا من الرب هل يأتي الرجل ايضا الى هنا فقال الرب هوذا قد اختبأ بين الامتعه فرقدوا واخذوه من هناك فوقف بين الشعب فكان اطول من كل الشعب من كتفه فما فوق فقال صموئيل لجميع الشعب ارائيتم الذي اختاره الرب انه ليس مثله في جميع الشعب فهتف كل الشعب وقالوا ليحيا الملك فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكه وكتبه في السفر ووضعه امام الرب ثم اطلق سموئيل جميع الشعب كل واحد الى بيته وشاول ايضا ذهب الى بيته الى جبعة وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها واما بن بل يعان فقالوا كيف يخلصنا هذا فاحتقروه ولم يقدموا له هدية فكان كاصام الاصحاح الحادي عشر، وصعد ناحاش العموني ونزل على يابيش جلعاد فقال جميع اهل يابيشا لنا حاش اقطع لنا عهدا فنستعبد لك فقال لهم نحاش العموني بهذا اقطع لكم بتقوير كل عين يمنى لكم وجعل ذلك عارا على جميع اسرائيل فقال له شيوخ يا بيش اترقنا سبعة ايام فنرسل رسلا الى جميع تخوم اسرائيل فان لم يوجد من يخلصنا نخرج اليك فجاء الرسل الى جبعة شاول وتكلموا بهذا الكلام في اذان الشعب فرفع كل الشعب اصواتهم وبكوا واذا بشاولاءات وراء البقر من الحق فقال شاول ما بال الشعب يبكون فقصوا عليه كلام اهل يابيش فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام وحمى غضبه جدا فاخذ فدان بقر وقطعه وارسل الى كل تخوم اسرائيل بيد الرسل قائلا من لا يخرج وراء شاول ووراء صموئيل فهكذا يفعل ببقره فوقع رعب الرب على الشعب فخرجوا كرجل واحد وعدهم في بازق فكان بنو اسرائيل ثلاثمائة الف ورجال يهوذا ثلاثين وقالوا للرسل الذين جاءوا هكذا تقولون لأهل يبيش جلعات غدا عندما تحم الشمس يكون لكم خلاص فأتى الرسل وأخبروا أهل يابيشا ففرقوا وقال أهل يابيش غدا نخرج إليكم فتفعلون بنا حسب كل ما يحسن في أعينكم وكان في الغد أن شاولا جعل الشعب ثلاث فرق ودخلوا في وسط المحله عند صحر الصبح وضربوا العمونيين حتى حمي النهار والذين بقوا تشتتوا حتى لم يبق منهم اثنان معا وقال الشعب لساموئيل من هم الذين يقولون هل شاول يملك علينا ايتوا بالرجال فنقتلهم فقال شاول لا يقتل احد في هذا اليوم لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل وقال ساموئيل للشعب هلم نذهب الى الجلجال ونجدد هناك المملكة فذهب كل الشعب الى الجلجال وملكوا هناك شاول امام الرب في الجلجال وذبحوا هناك ذبائح سلامة امام الرب وفرح هناك شاول وجميع رجال اسرائيل جدا الاصحاح الثاني عشر وقال صموئيل لكل اسرائيل ها انا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي وملكت عليكم ملكا والان هو ذا الملك يمشي امامكم واما انا فقد شخت وشبت وهو ذا ابناء معكم وانا قد سرت امامكم منذ صبايا الى هذا اليوم هانذا فاشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه ثور من اخذته وحمار من اخذته ومن ظلمته ومن سحقته ومن يد من اخذته فديه لاغضي عيني عنه فارد لكم فقالوا لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا اخذت من يد احد شيئا فقال لهم شاهد الرب عليكم وشاهد مسيحه اليوم هذا انكم لم تجدوا بيد شيئا فقالوا شاهد وقال صموئيل للشعب الرب الذي اقام موسى وهارون واصعد اباؤكم من ارض مصر فالان امثلوا فاحاكمكم امام الرب بجميع حقوق الرب التي صنعها معكم ومع آبائكم لما جاء يعقوب إلى مصر وصرخ آبائكم إلى الرب أرسل الرب موسى وهارون فأخرج آبائكم من مصر وأسكنهم في هذا المكان فلما نسوا الرب إلههم باعهم ليد سيسرة رئيس جيش حاصور وليد الفلسطينيين وليد ملك مؤاب فحاربوهم فصرخوا الى الرب وقالوا اخطأنا لاننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشترو فالان انقذنا من يد اعدائنا فنعبدك فارسل الرب يربع وبدان ويفتاح وصموئيل وانقذكم من يد اعدائكم الذين حولكم فسكنتم امنين ولما رأيتم ناحاشا ملك بني عمون اتيا عليكم قلتم لي لا بل يملك علينا ملك والرب الهكم ملككم فالان هو ذا الملك الذي اخترتموه الذي طلبتموه وهو ذا قد جعل الرب عليكم ملكا ان اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب وكنتم انتم والملك ايضا الذي يملك عليكم وراء الرب الهكم وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم قول الرب تكن يد الرب عليكم كما على ابائكم فالان امثلوا ايضا وانظروا هذا الأمر العظيم الذي يفعله الرب امام اعينكم اما هو حصاد الحنطه اليوم فاني ادعو الرب فيعطي رعودا ومطرا فتعلمون وترون انه عظيم شركم الذي عملتموه في عيني الرب بطلبكم لانفسكم ملكا فدعا صموئيل الرب فاعطى رعودا ومطرا في ذلك اليوم وخاف جميع الشعب الرب وصموئيل جدا وقال جميع الشعب لصموئيل صل عن عبيدك إلى الرب الهك حتى لا نموت لاننا قد اضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لانفسنا ملكا فقال صموئيل للشعب لا تخاف إنكم قد فعلتم كل هذا الشر ولكن لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا لان ذلك وراء الاباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لانها باطله لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا واما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم انما اتقوا الرب واعبدوه بالامانة من كل قلوبكم بل انظروا فعله الذي عظمه معكم وان فعلتم شرا فانكم تهلكون انتم وملككم جميعا الاصحاح الثالث عشر كان شاول ابن سنة في ملكه وملك سنتين على اسرائيل واختار شاول لنفسه ثلاثة الاف من اسرائيل فكان الفان مع شاول في مخماس وفي جبل بيت ايل والف كان مع يوناثان في جبعة بنيامين. واما بقية الشعب فارسلهم كل واحد الى خيمته وضرب يوناثان نصب الفلسطينيين الذي في جبه فسمع الفلسطينيون وضرب شاول بالبوق في جميع الارض قائلا ليسمع العبرانيون فسمع جميع اسرائيل قولا قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين وايضا قد انتن اسرائيل لدى الفلسطينيين فاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال وتجمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل ثلاثون الف مركبة وستة الاف فارس وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة وصعدوا ونزلوا في مخماس شرقي بيت اون ولما رأى رجال اسرائيل انهم في ضنك لان الشعب تضايق اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار وبعض العبرانيين عبروا الأردن إلى أرض جاد وجلعات وكان شاول بعده في الجلجال وكل الشعب ارتعد وراءه فمكث سبعة أيام حسب معاد صموئيل، ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال والشعب تفرق عنه فقال شاول قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة فأصعد المحرقة وكان لما انتهى من اصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل فخرج شاول للقائه ليباركه فقال صموئيل ماذا فعلت فقال شاول لاني رأيت أن الشعب قد تفرق عني وأنت لم تأتي في أيام الميعاد والفلسطينيون متجمعون في مخماس فقلت الان ينزل الفلسطينيون الي الى الجلجال ولم اتضرع الى وجه الرب فتجلت واصعدت المحرق فقال سمويل لشاول قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب الهك التي امرك بها لانه الان كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد واما الان فمملكتك لا تقوم قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وامره الرب ان يترأس على شعبه لانك لم تحفظ ما امرك به الرب وقام سموئيل وصعد من الجلجال الى جبعة بنيامين وعد شاول الشعب الموجود معه نحو ست رجل وكان شاول ويوناثان ابنه والشعب الموجود معهما مقيمين في جبع بن يمين والفلسطينيون نزلوا في مخماس فخرج المخربون من محلة الفلسطينيين في ثلاث فرق الفرقة الوحدة توجهت في طريق عفره الى ارض شعال والفرقة الاخرى توجهت في طريق بيت حورون والفرقة الاخرى توجهت في طريق التخم المشرف على وادي صبعيم نحو البري ولم يوجد صانع في كل ارض اسرائيل لان الفلسطينيين قالوا لان يعمل العبرانيون سيفا او رمحا بل كان ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفأسه ومعوله عندما كلت حدود السكك والمناجل والمثلثات الاسنان والفؤوس ولترويس المناسيس وكان في يوم الحرب انه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يونتان على انه وجد مع شاول ويوناثان ابنه وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر مخماس الاصحاح الرابع عشر وفي ذات يوم قال يوناثان ابن شاول للغلام حامل سلاحه تعال نعبر الى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر ولم يخبر اباه وكان شاول مقيما في طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون والشعب الذي معه نحو ست مائة رجل واخي ابن اخي طوب اخي اخابود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب في شيلو كان لابسا افودا ولم يعلم الشعب ان يوناثان قد ذهب وبين المعابر التي التمس يوناثان ان يعبرها الى حفظة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة واسم الواحدة بوسيس واسم الاخرى سنة والسن الواحد عمود الى الشمال مقابل مخماس والاخر الى الجنوب مقابل جب فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه تعال نعبر الى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا لانه ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل فقال له حامل سلاحه اعمل كل ما بقلبك تقدم ها انا معك حسب قلبك فقال يوناثان هوذا نحن نعبر إلى القوم ونظهر أنفسنا لهم فإن قالوا لنا هكذا دوموا حتى نصل إليكم نقف في مكاننا ولا نصعد إليهم ولكن إن قالوا هكذا اصعدوا إلينا نصعد لأن الرب قد دفعهم ليدنا وهذه هي العلامه لنا فأظهراء أنفسهما لصف الفلسطينيين فقال الفلسطينيون هوذا ذا العبرانيون خارجون من الثقوب التي اختبأوا فيها فاجاب رجال الصف يوناثان وحامل سلاحه وقالوا اصعد الينا فنعلمكما شيئا فقال يوناثان لحامل سلاحه اصعد ورائي لان الرب قد دفعهم ليد اسرائيل فصعد يوناثان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه فسقطوا امام يوناثان وكان حامل سلاحه يقتل وراءه وكانت الضربة الاولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو عشرين رجلا في نحو نصف تلم فدان ارض وكان ارتعاد في المحل، في الحقل وفي جميع الشعب الصف والمخربون ارتعدوا هم ايضا ورجفت الارض فكان ارتعاد عظيم فنظر المراقبون لشاول في جبعه بنيامين واذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين فقال شاول للشعب الذي معه عدوا الان وانظروا من ذهب من عندنا فعدوا وهو ذا يوناتان وحامل سلاحه ليس موجودين فقال شاول لاخيه قدم تابوت الله لان تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني اسرائيل وفيما كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر فقال شاول للكاهن كف يدك وصاح شاول وجميع الشعب الذي معه وجاءوا إلى الحرب واذا بسيف كل واحد على صاحبه اضطراب عظيم جدا والعبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله الذين صعدوا معهم الى المحلة من حواليهم صاروا هم ايضا مع اسرائيل الذين مع شاولا ويوناثان وسمع جميع رجال اسرائيل الذين اختبأوا في جبل افراين ان الفلسطينيين هربوا فشدهم ايضا وراءهم في الحرب فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم وعبرت الحرب الى بيت اون وضنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم لان شاول حلف الشعب قائلا ملعون الرجل الذي يأكل خبزا الى المساء حتى انتقم من اعدائه فلم يذق جميع الشعب خبزا وجاء كل الشعب الى الوعر وكان عسل على وجه الحق ولما دخل الشعب الوعر اذا بالعسل يقطر ولم يمد احد يده الى فيه لان الشعب خاف من القسم واما يونثان فلم يسمع عندما استحلف ابوه الشعب فمد طرف النشابة التي بيده وغمسه في قطر العسل ورد يده الى فيه فاستنارت عيناه فاجاب واحد من الشعب وقال قد حلف ابوك الشعب حلفا قائلا ملعون الرجل الذي ياكل خبزا اليوم فاعي الشعب فقال يناثان قد قدر ابي الارض انظروا كيف استنارت عيناي لاني ذقت قليلا من هذا العسل فكم بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمة اعدائهم التي وجدوا اما كانت الان ضربة اعظم على الفلسطينيين فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخماس الى أيلون، واعيا الشعب جدا وثار الشعب على الغنيمة فاخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكل الشعب على الدم فأخبر شاول قائلين هوذا الشعب يخطئ إلى الرب بأكله على الدم فقال قد غدرتم دحرجوا إلي الآن حجرا كبيرا وقال شاول تفرقوا بين الشعب وقولوا لهم أن يقدموا إلي كل واحد ثوره وكل واحد شاته واذبحوا هنا وكلوا ولا تخطئوا الى الرب باكلكم مع الدم فقدم جميع الشعب كل واحد ثوره بيده في تلك الليلة وذبحوا هناك وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم الى ضوء الصباح ولا نبقي منهم احدا فقالوا فعل كل ما يحسن في عينيك وقال الكاهن لنتقدم هنا إلى الله فسأل شاول الله أأنحدر وراء الفلسطينيين أتدفعهم ليد إسرائيل فلم يجبه في ذلك اليوم فقال شاول تقدموا إلى هنا يا جميع وجوه الشعب واعلموا وانظروا بماذا كانت هذه الخطية اليوم لانه حي هو الرب مخلص اسرائيل ولو كانت في يوناثان ابني فانه يموت موتا ولم يكن من يجيبه من كل الشعب فقال لجميع اسرائيل انتم تكونون في جانب وانا ويوناثان ابني في جانب فقال الشعب لشاول اصنع ما يحسن في عيني. وقال شاول للرب إله إسرائيل هب صدقا فأخذ يوناثان وشاول أما الشعب فخربوا فقال شاول ألقوا بيني وبين يوناثان ابني فأخذ يوناثان فقال شاول ليوناثان أخبرني ماذا فعلت فأخبره يوناثان وقال ذقت ذوقا بطرف النشابة التي بيدي قليل عسل فها انا ذا اموت فقال شاول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد انك موتا تموت يا يوناثان فقال الشعب لشاول ايموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في اسرائيل حاشا حي هو الرب لا تسقط شعره من راسه الى الارض لانه مع الله عمل هذا اليوم فافتدى الشعب يوناثان فلم يمت فصعد شاول من وراء الفلسطينيين وذهب الفلسطينيون الى مكانهم واخذ شاول الملك على اسرائيل وحارب جميع اعدائه حواليه مؤاب وبني عمون وادوم وملوك صوبة والفلسطينيين وحيثما توجه غلم وفعل ببأس وضرب عماليه وانقذ اسرائيل من يد ناهبي وكان بن شاول يوناثان ويشوي وملك شوع واسم ابنتيه اسم البكر ميرب واسم الصغيرة ميكال واسم امرأة شاول اخي نوعا بنت اخي معص واسم رئيس جيشه ابي نير بن نير عم شاول وقيس ابو شاول ونير ابو أب نير ابن ابي ايل وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل ايام شاول واذا رأى شاول رجلا جبارا او ذا بأس ضمه الى نفسه الاصحاح الخامس عشر وقال سموئيل لشاول ايايا ارسل الرب لمسح ملكا على شعبه اسرائيل والان فاسمع صوت كلام الرب هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفوا عنهم بلقت رجلا وامرأة طفلا ورضيع بقرا وغنما جملا وحمارا فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم مئتي الف راجل وعشرة الاف رجل من يهودا ثم جاء شاول الى مدينة عماليق وكمن في الوادي وقال شاول للقينيين اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لألا اهلككم معهم وانتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر فحاد القيني من وسط عماليق وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر وأمسك اجاج ملك عماليق حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف وعفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها وكل الاملاك المحتقرة والمهزولة حرموها وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي فاغتاظ صموئيل وسرق الى الرب الليل كله فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا فاخبر صموئيل وقيل له قد جاء شاول الى الكرمل وهوذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل إلى الجلجال. ولما جاء صموئيل إلى شاول، قال له شاول مبارك أنت للرب، قد أقمت كلام الرب. فقال صموئيل، وما هو صوت الغنم هذا في أذني، وصوت البقر الذي أنا سامع؟ فقال شاول، من العمالقة، قد أتوا بها لأن الشعب قد عفا. عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب إلهك وأما الباقي فقد حرمناه فقال صموئيل لشاول كف فاخبرك بما تكلم به الرب إلي هذه الليل فقال له تكلم فقال صموئيل أليس اذ كنت صغيرا في عينيك سرت رأس أسباط إسرائيل ومسحك الرب ملكا على اسرائيل وارسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاط عماليا وحاربهم حتى يفنوا فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب وأتيت بأجاج ملك عماليق وحرمت عماليق فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في الجلجال فقال صموئيل هل مصرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب هو ذا الاستماع أفضل من الذبيح والاسغاء افضل من شحم الكباش لان التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثني والطرافيم لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك فقال شاول لصموئيل: اخطات لاني تعديت قول الرب وكلامك لاني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم والان فاغفر خطيتي وارجع معي فاسجد للرب فقال صموئيل لشاول لا ارجع معك لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل ودار صموئيل ليمضي فامسك بذيل جبته فانمزق فقال له صموئيل يمزق الرب مملكة اسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك وايضا نصيح اسرائيل لا يكذب ولا يندم لانه ليس انسانا ليندم فقال قد اخطأت والان فاكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل وارجع معي فاسجد للرب الهك فرجع سموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب وقال سموئيل قدموا الي اجاج ملك عماليق. فذهب اليه اجاج فرحا وقال اجاج حقا قد زالت مرارة الموت فقال سموئيل كما اثكل سيفك النساء كذلك تثكل امك بين النساء فقطع صموئيل اجاج امام الرب في الجلجال وذهب صموئيل الى الرامه واما شاول فصعد الى بيته في جبعه شاول ولم يعد صموئيل لرؤية شاول الى يوم موته لان صموئيل ناح على شاول والرب ندم لانه ملك شاول على اسرائيل الأصحاح السادس عشر. فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ إملأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي لاني قد رأيت لي في بنيه ملكا فقال صموئيل: كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب ودع يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا أسلام مجيئك فقال سلام قد جئت لأذبح للرب تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيح وقدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيح وكان لما جاءه أنه رأى ألياب فقال إن أمام الرب مسيحه فقال الرب لصمئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لاني قد رفضته لأنه ليس كما ينظر الإنسان لان الإنسان ينظر إلى العينين واما الرب فانه ينظر إلى القلب فدعا يسى ابن داب وعبره امام صموئيل فقال وهذا ايضا لم يختره الرب وعبر يسى شمه فقال وهذا ايضا لم يختره الرب وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسا الرب لم يختر هؤلاء وقال صموئيل ليسة هل كمل الغلمان فقال بقي بعض الصغير وهو ذا يرعى الغنم فقال صموئيل ليسة ارسل وات به لاننا لا نجلس حتى يأتي يا ها هنا فارسل واتى به وكان اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر فقال الرب قم امسحه لان هذا هو فاخذ صموئيل قرن الدهر ومسحه في وسط اخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعده ثم قام صموئيل وذهب الى الرام وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب فقال عبيد شاول له هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب فقال شاول لعبيده انظروا لي رجلا يحسن الضرب واتوا به الي فأجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحصن الضربة وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معزم وارسلها بيد داود ابنه الى شاول فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا وكان له حامل سلاح فارسل شاول الى يس يقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمة في عيني وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء الاصحاح السابع عشر وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سكوه التي اليهود ونزلوا بين سكوه وعزيقه في افس دميم واجتمع شاول ورجال اسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا واسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جت طوله ست اذرع وشبر وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة الاف شاق لنحاس وجرموق نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. وقناة رمحه كنول النساجين وسنان رمحه ستمائة شاقل حديد وحامل الترس كان يمشي قدامه فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب اما انا الفلسطيني وانتم عبيد لشاول اختاروا لانفسكم رجلا ولينزل اليه فان قدر ان يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا وان قدرت انا عليه وقتلته تصيرون انتم لنا عبيدا وتخدموننا وقال الفلسطيني انا عيرت سفوف اسرائيل هذا اليوم اعطوني رجلا فنتحارب معا ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا وداود هو ابن ذلك الرجل الافراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله ثمانيه بنين وكان الرجل في ايام شاول قد شاخ وكبر بين الناس وذهب بنو يسى الثلاثه الكبار وتبعوا شاول الى الحرب واسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا الى الحرب الياب البكر وابي ناداب ثانيه وشم ثالثهم وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول واما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم ابيه في بيت لحم وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء اربعين يوما. فقال يسأل لدود ابنه خذ لاخوتك ايفه من هذا الفريق وهذه العشر الخبزات واركض الى المحله الى اخوتك وهذه العشر القطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف وافتقد سلامة اخوتك وخذ منهم عربونا وكان شاول وهم وجميع رجال اسرائيل في واد البطن يحاربون الفلسطينيين فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما امره يس. واتى الى المتراس والجيش خارج الى الاستفاف وهتفوا للحرب واستفى اسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف فترك داود الامتعه التي معه بيد حافظ الامتعه وركض الى الصف واتى وسأل عن سلامة اخوته وفيما هو يكلمهم اذا برجل مبارز اسمه جوليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا فقال رجال اسرائيل ارأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل هو صاعد فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنا جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله وسمع اخوه الاكبر الياب كلامه مع الرجال فحمي غضب ألياب على داود وقال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البريه أنا علمت كبريائك وشر قلبك لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب فقال داود ماذا عملت الآن أما هو كلام وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام فرد له الشعب جوابا كالجواب الاول وسمع الكلام الذي تكلم به داود واخبروا به امام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول لا يسقط قلب احد بسببه عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني فقال شاول لداود لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه لانك غلام وهو رجل حرب منذ الصباح فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لابيه غنما فجاء اسد مع دب واخذ شاتا من القطيع فخرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه ولما قام علي امسكته من ذقنه وضربته فقتلته قتل عبدك الاسد والدب جميعا وهذا الفلسطيني الاغلف يكون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي وقال داود الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني فقال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك والبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه والبسه درعا فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم أن يمشي لانه لم يكن قد جرب فقال داود لشاول لا اقدر أن أمشي بهذه لاني لم اجربها ونزعها داود عنه واخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادي وجعلها في كنف الرعاه الذي له اي في الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر فقال الفلسطيني لداود لعلي انا كلب حتى انك تأتي الي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته وقال الفلسطيني لداود تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البري فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل وتعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب لان الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود ان داود اسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني ومد داود يده الى الكنف واخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الى الارض فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود فركض داود ووقف على الفلسطيني واخذ سيفه واخترته من غمده وقتله وقطع به رأسه فلما رأى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا فقام رجال اسرائيل ويهودا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي وحتى ابواب عقرون فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعرايم الى جت والى عقرون ثم رجع بنو اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم واخذ داود رأس الفلسطيني واتى به الى اورشليم ووضع ادواته في خيمته ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لأبناير رئيس الجيش ابن من هذا الغلام يا أبناير فقال أبناير وحياتك أيها الملك لست أعلم فقال الملك اسال ابن من هذا الغلام ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه أبناير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده فقال له شاول ابن من أنت يا غلام فقال داود ابن عبدك يسا البيت لحمي الاصحاح الثامن عشر وكان لما فرغ من الكلام مع شاور ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود واحبه يوناثان كنفسه فاخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع الى بيت ابيه وقطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه وخلع يوناثان الجبة التي عليه واعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته وكان داود يخرج الى حيثما ارسله شاول كان يفلح فجعله شاول على رجال الحرب وحسن في اعين جميع الشعب وفي اعين عبيد شاول ايضا وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني ان النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات فاجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطينا داود ربوات وأما أنا فأعطينا للوف وبعد فقط تبقى له المملكة فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. وكان في الغد ان الروح الرديئة من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم وكان الرمح بيد شاول فاشرع شاول الرمح وقال اضرب داود حتى الى الحائط فتحول داود من امامه مرتين وكان شاول يخاف داود لان الرب كان معه وقد فارق شاول فابعده شاول عنه وجعله له رئيس الف فكان يخرج ويدخل امام الشعب وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه فلما رأى شاول انه مفلح جدا فزع منه وكان جميع اسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامه وقال شاول لداود هو ذا ابنتي الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة إنما كن لي ذا باس وحارب حروب الرب فإن شاول قال لا تكن يدي عليه بل لتكن عليه يد الفلسطينيين فقال داود لشاول من أنا وما هي حياتي وعشيرة ابي في اسرائيل حتى اكون صهر الملك وكان في وقت اعطاء ميرب ابنة شاول لداود انها اعطيت لعدرئيل المحول امرأة وميكال ابنة شاول احبت داود فاخبر شاول فحسن الامر في عينيه وقال شاول اعطيه اياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه وقال شاول لداود ثانية تصاهرني اليوم وامر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين هوذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد احبوك فالان صاهر الملك فتكلم عبيد شاول في اذني داود بهذا الكلام فقال داود هل هو مستخف في اعينكم مصاهرة الملك وانا رجل مسكين وحقير فاخبر شاول عبيده قائلين بمثل هذا الكلام تكلم داود فقال شاول هكذا تقولون لداود ليست مصرة الملك بالمهر بل بمائة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك وكان شاول يتفكر ان يوقع داود بيد الفلسطينيين فاخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود ان يصاهر الملك ولم تكمل الايام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئتي رجل واتى داود بغلفهم فاكملوها للملك لمصاهرة الملك فاعطاه شاول ميكال ابنته امرأة فرأى شاول وعلم ان الرب مع داود وميكال ابنة شاول كانت تحبه وعاد شاول يخاف داود بعد وصار شاول عدوا لداود كل الايام وخرج اقطاب الفلسطينيين ومن حين خروجهم كان داود يفلح اكثر من جميع عبيد شاول فتوقر اسمه جدا الاصحاح التاسع عشر وكلم شاول ابنه وجميع عبيده ان يقتلوا داود واما يناثان ابن شاول فسر بداود جدا فاخبر يناثان داود قائلا شاول ابي ملتمس قتلك والان فاحتفظ على نفسك الى الصباح واقم في خفية واختبئ وانا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل الذي انت فيه واكلم ابي عنك وارى ماذا يصير واخبره وتكلم يناثان عن داود حسنا مع شاول ابيه وقال له لا يخطئ الملك الى عبده داود لانه لم يخطئ اليك ولان اعماله حسنة لك جدا فانه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع اسرائيل انت رأيت وفرحت فلماذا تخطئ الى دم بريء بقتل داود بلا سبب فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل فدع يوناثان داود واخبره يوناثان بجميع هذا الكلام ثم جاء يوناثان بداود الى شاول فكان امامه كامس وما قبله وعادت الحرب تحدث فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من امامه وكان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيته ورمحه بيده وكان داود يضرب باليد فالتمس شاول ان يطعن داود بالرمح حتى الى الحائط ففر من امام شاول فضرب الرمح الى الحائط فهرب داود ونجا تلك الليلة. فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة، فإنك تقتل غدا. فأنزلت ميكال داود من القوة، فذهب هاربا ونجا. فاخذت ميكال الترافيم ووضعته في الفراش ووضعت لبدة المعزى تحت رأسه وغطته بثوب وارسل شاول رسلا لأخذ داود فقالت هو مريض ثم ارسل شاول الرسل ليروا داود قائلا اصعدوا به الي على الفراش لكي اقتله فجاء الرسل واذا في الفراش الترافيم ولبدة المعزة تحت رأسك فقال شاول لميكال لماذا خدعتني فاطلقت عدوي حتى نجى فقالت ميكال لشاول هو قال لي اطلقيني لماذا اقتلك فهرب داود ونجى وجاء الى صموئيل في الرام واخبره بكل ما عمل به شاول وذهب هو وصموئيل واقاما في نايوت فأخبر شاول وقيل له هو ذا داود في نايوت في الرام فأرسل شاول رسلا لأخذ داود ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم كان روح الله على رسل شاول فتنباؤهم أيضا واخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين فتنباؤهم أيضا ثم عاد شاول فارسل رسلا ثالثة فتنبأهم ايضا فذهب هو ايضا الى الرامة وجاء الى البئر العظيمة التي عند سيخو وسأل وقال اين صموئيل وداود فقيل ها هما في نايوت في الرامة فذهب الى هناك الى نايوت في الرامة فكان عليه ايضا روح الله فكان يذهب وتنبأ حتى جاء الى نايوت في الرامه فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل لذلك يقولون اشاول ايضا بين الانبياء الاصحاح العشرون. فهرب داود من نايوت في الرامه وجاء وقال قدام يوناثان ماذا عملته وما هو اسمي وما هي خطيتي امام ابيك حتى يطلب نفسي فقال له حاشا لا تموت هو ذا ابي لا يعمل امرا كبيرا ولا امرا صغيرا الا ويخبرني به ولماذا يخفي عني أبي هذا الأمر ليس كذا فحلف ايضا داود وقال إن أباك قد علم أني قد وجدت نعمة في عينيك فقال لا يعلم يوناثان هذا لألا يغتم ولكن حي هو الرب وحية هي نفسك إنه كخطوة بيني وبين الموت فقال يوناثان لداود مهما تقل نفسك افعله لك فقال داود ليونثان هوذا دا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للأكل ولكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث واذا افتقدني ابوك فقل قد طلب داود مني طلبطا ان يركض الى بيت لحم مدينته لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة فإن قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك ولكن إن اغتاظ غيظا فاعلم أنه قد أعد الشر عنده فتعمل معروفا مع عبدك لأنك بعهد الرب أدخلت عبدك معك وإن كان فيي إثم فاقتلني أنت ولماذا تأتي بي إلى أبيك فقال يوناثان حاش لك لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي ليأتي عليك افما كنت اخبرك به فقال داود ليوناثان من يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا فقال يوناثان لداود تعال نخرج الى الحقل. فخرجا كلاهما الى الحقل. وقال يوناثان لداود يا رب اله اسرائيل متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غد فان كان خير لداود ولم ارسل حينئذ فأخبره، فاخبره فهكذا يفعل الرب ليوناثان وهكذا يزيد وان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك واطلقك فتذهب بسلام وليكن الرب معك كما كان مع ابي ولا وانا حي بعد تصنع معي إحسان الرب حتى لا أموت بل لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد ولا حين يقطع الرب أعداء داود جميعا عن وجه الأرض فعاهد يوناثان بيت داود وقال ليطلب الرب من يدي أعداء داود ثم عاد يوناثان واستحلف داود بمحبته له لأنه أحبه محبة نفسه وقال له يوناثان غدا الشهر فتفتقد لان موضعك يكون خاليا وفي اليوم الثالث تنزل سريعا وتأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه يوم العمل وتجلس بجانب حجر الافتراق وانا ارمي ثلاثة سهام الى جانبه كاني ارمي غرضا وحينئذ ارسل الغلام قائلا اذهب التقط السهام فان قلت للغلام هوذا السهام دونك فجائيا خذها فتعال لان لك سلاما لا يوجد شيء حي هو الرب ولكن ان قلت هكذا للغلام هوذا السهام دونك فصاعدا فاذهب لان الرب قد اطلقك واما الكلام الذي تكلمنا به انا وانت فهو ذا الرب بيني وبينك الى الابد فاختبأ داود في الحقل، وكان الشهر فجلس الملك على الطعام ليأكل فجلس الملك في موضعه حسب كل مرة على مجلس عند الحائط وقام يوناثان، وجلس ابنير الى جانب شاول وخلا موضع داود ولم يقل شاول شيئا في ذلك اليوم لأنه قال لعله عارض غير طاهر هو إنه ليس طاهرا وكان في الغد الثاني من الشهر أن موضع داود خلى، فقال شاول ليوناثان ابنه لماذا لم يات ابن يسى إلى الطعام لا أمس ولا اليوم فأجاب يوناثان شاولا ان داود طلب مني ان يذهب الى بيت لحم وقال اطلقني لان عندنا ذبيحة عشيرة في المدينة وقد اوصاني اخي بذلك والان ان وجدت نعمة في عينيك فدعني افلت وارى اخوتي لذلك لم يأتي الى مائدة الملك فحمي غضب شاولة على يناثان وقال له يا ابن المتعوجة المتمردة أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك لانه ما دام ابن يسى حيا على الأرض لا تثبت أنت ولا مملكتك والآن أرسل وقت به إلي لأنه ابن الموت هو فأجاب يناثان شاول أباه وقال له لماذا يقتل ماذا عمل فصاب شاول الرمح نحوه ليطعنه فعلم يوناثان ان اباه قد عزم على قتل داود فقام يوناثان عن المائدة بحمو غضب ولم يأكل خبزا في اليوم الثاني من الشهر لانه اغتم على داود لان اباه قد اخزاه وكان في الصباح ان يوناثان خرج الى الحقل الى معاد داود وغلام صغير معه وقال لغلامه اركض التقط السهم التي انا راميها وبينما الغلام راكض رمى السهم حتى جاوزه ولما جاء الغلام الى موضع السهم الذي رماه يوناثان نادى يوناثان وراء الغلام وقال اليس السهم دونك فصاعدا ونادى يوناثان وراء الغلام قائلا اعجل اسرع لا تقف فالتقط غلام يوناثان السهم وجاء الى سيده والغلام لم يكن يعلم شيئا واما يوناثان وداود فكانا يعلمان الامر فاعطى يوناثان سلاحه للغلام الذي له وقال له اذهب ادخل به الى المدينة الغلام ذهب وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد ثلاث مرات وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود فقال يوناثان لداود اذهب بسلام لاننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك الى الابد فقام وذهب واما ينثان فجاء الى المدينة الاصحاح الحادي والعشرون فجاء داود الى نوب الى اخي مالك الكاهن فاضطرب اخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد فقال داود لأخي مالك الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وامرتك به وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني والآن فماذا يوجد تحت يدك اعطي خمس خبزات في يدي او الموجود فاجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس اذا كان الغلمان قد حفظوا انفسهم لا سيما من النساء فاجاب داود الكاهن وقال له ان النساء قد منعت عنا منذ امس وما قبله عند خروجي وامتعه الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل واليوم ايضا يتقدس بالاني فاعطاه الكاهن المقدسة لانه لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم اخذه وكان هناك رجل من عبيد شاور في ذلك اليوم محصورا امام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاو وقال داود لأخي مالك أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف لأن لم اخذ بيد سيفي ولا سلاحي لأن أمر الملك كان معجلا فقال الكاهن إن سيف جليات الفلسطيني الذي قتلته في واد البط ها هو ملفوف في ثوب خلف الأفودي فإن شئت ان تاخذه فخذه لأنه ليس آخر سواه هنا فقال داود لا يوجد مثله أعطني إياه وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جت فقال عبيد أخيش له أليس هذا داود ملك الأرض أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات ضرب شاول الوفه وداود ربواته فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من اخيش ملك جت فغير عقله في اعينهم وتظاهر بالجنون بين ايديهم واخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته فقال اخيش لعبيده هوذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به إلي ألعل محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي وهذا يدخل بيتي الأصحاح الثامن والعشرون وكان في تلك الايام ان الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا اسرائيل فقال اخيش لداود اعلم يقينا انك ستخرج معي في الجيش انت ورجالك فقال داود لاخيش لذلك انت ستعلم ما يفعل عبدك فقال اخيش لداود لذلك اجعلك حارسا لرأسي كل الايام ومات صموئيل وندبه كل اسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد نفى اصحاب الجان والتوابع من الارض فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونم وجمع شاول جميع اسرائيل ونزل في جلبوع ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالاحلام ولا بالاريم ولا بالانبياء فقال شاول لعبيده فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فاذهب اليها واسالها فقال له عبيده هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور فتنكر شاول ولبس ثيابا اخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا الى المرأة ليلا وقال عرف لي بالجاني واصعدي لي من اقول لك فقالت له المرأة هوذا انت تعلم ما فعل شاول كيف قطع اصحاب الجاني والتوابع من الارض فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر فقالت المرأة من أصعد لك فقال أصعد لي سموئيل فلما رأت المرأة سموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وأنت شاول فقال لها الملك لا تخافي فماذا رأيت فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض فقال لها ما هي صورته فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. فقال صموئيل لشاول لماذا أقلقتني بإصعابك إياك فقال شاول قد ضاق بالأمر جدا الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع فقال صموئيل ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي وقد شق الرب المملكة من يدك واعطاها لقريبك داود لانك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليك لذلك قد فعل الرب بك هذا الامر اليوم ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين وغدا انت وبنوك تكونون معي ويدفع الرب جيش اسرائيل ايضا ليد الفلسطينيين فاسرع شاول وسقط على طوله الى الارض وخاف جدا من كلام صموئيل وايضا لم تكن فيه قوة لانه لم يأكل طعاما النهار كله والليل ثم جاءت المرأة الى شاور ورأت انه مرتاع جدا فقالت له هوذا قد سمعت جاريتك لصوتك فوضعت نفسي في كفي وسمعت لكلامك الذي كلمتني به والان اسمع انت ايضا لصوت جاريتك فأضع قدامك كسرة خبز وكل فتكون فيك قوة إذ تسير في الطريق فأبى وقال لا آكل فألح عليه عبداه والمرأة أيضا فسمع لصوتهم وقام عن الأرض وجلس على السرير وكان للمرأة عجل مسمن في البيت فأسرعت وذبحته وأخذت دقيقا وعجنته وخبزت فطيرا ثم قدمته أمام شاول وأمام عبديه فأكلوا وقاموا وذهبوا في تلك الليلة الأصحاح الثاني والعشرون فذهب داود من هناك ونجا الى مغاره في عدلام فلما سمع اخوته وجميع بيت ابيه نزلوا اليه الى هناك واجتمع اليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل وذهب داود من هناك الى مصفات مؤاب وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله فودعهما عند ملك مؤاب فأقاما عنده كل أيام إقامة داود في الحصن فقال جاد النبي لداود لا تقم في الحصن اذهب وادخل أرض يهود فذهب داود وجاء إلى وعر حارث وسمع شاول انه قد اشتهر داود والرجال الذين معه وكان شاول مقيما في جبعة تحت الاثلة في الرامة ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه فقال شاول لعبيده الواقفين لديه اسمعوا يا يمينيون هل يعطيكم جميعكم ابن يسة حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء الوف ورؤساء مئات حتى فتنتم كلكم علي وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسر وليس منكم من يحزن علي أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال قد رأيت ابن يسى اتيا إلى نوب إلى اخي مالك ابن أخي طوب فسأل له من الرب وأعطاه زادا وسيف جليات الفلسطيني أعطاه إياه فأرسل الملك واستدعى اخي مالك ابن أخي طوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكهنه الذين في نوب فجاءوا كلهم إلى الملك فقال شاول اسمع يا ابن أخي طوب فقالها أنا ذا يا سيدي فقال له شاول لماذا فتنتم علي انت وابن يسى باعطائك اياه خبزا وسيفا وسالت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم فاجاب اخي مالك الملك وقال ومن من جميع عبيدك مثل داوود أمين وصهر الملك وصاحب سرك ومكرم في بيتك فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله حاشا لي لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا فقال الملك موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك وقال الملك للسعات الواقفين لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب لان يدهم ايضا مع داود ولانهم علموا انه هارب ولم يخبرون فلم يرضى عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب فقال الملك لدواغ در انت وقع بالكهنة فدار دواغ الادومي ووقع هو بالكهنة وقتل في ذلك اليوم خمسة وثمانين رجلا لابسي افود كتاب وضرب نوب مدينه الكهنه بحد السيف الرجال والنساء والاطفال والرضعان والثيران والحميرة والغنم بحد السيف فنجا ولد واحد لاخي مالك ابن اخي طوب اسمه ابي يثار وهرب الى داود واخبر ابي يثار داود بان شاول قد قتل كهنه الرب فقال داود لابي يثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاوي أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك أقم عندي لا تخذ لأن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك ولكنك عندي محفوظ الأصحاح الثالث والعشرون فأخبروا داود قائلين هوذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر، فسأل داود من الرب قائلا أذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين فقال الرب لداود اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة فقال رجال داود له ها نحن ها هنا في يهود خائفون فكم بالحري اذا ذهبنا الى قعيله ضد صفوف الفلسطينيين فعاد ايضا داود وسأل من الرب فاجابه الرب وقال قم انزل الى قعيله فاني ادفع الفلسطينيين ليدك. فذهب داود ورجاله الى قعيله وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود سكان قعيله وكان لما هرب أبي ياثار بن أخي مالك إلى داود إلى قعيلة نزل وبيده افود فأخبر شاول بأن داود قد جاء إلى قعيل فقال شاول قد نبذه الله إلى يدي لأنه قد أغلق عليه بالدخول إلى مدينة لها أبواب وعوارض ودعا شاول جميع الشعب للحرب للنزول إلى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله فلما عرف داود أن شاول منشئ عليه الشر قال لأبي ثار الكاهن قدم الأفود ثم قال داود يا رب إله إسرائيل إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيل لكي يخرب المدينة بسبب فهل يسلمني أهل قعيلة ليده هل ينزل شاول كما سمع عبده؟ يا رب إله إسرائيل أخبر عبده. فقال الرب ينزل فقال داود هل يسلمني أهل قعيلة مع رجالي ليد شاول فقال الرب يسلمون فقام داود ورجاله نحو ستمائة رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا فأخبر شاول بأن داود قد أفلت من قعيل فعدل عن الخروج، وأقام داود في البرية في الحصون، ومكث في الجبل في برية زيف، وكان شاول يطلبه كل الأيام، ولكن لم يدفعه الله ليده. فرأ داود أن شاول قد خرج يطلب نفسه، وكان داود في برية زيف في الغاب. فقام يناثان بن شاول وذهب الى داود الى الغاب وشدد يده بالله وقال له لا تخف لان يد شاول ابي لا تجدك وانت تملك على اسرائيل وانا اكون لك ثانيا وشاول ابي ايضا يعلم ذلك فقطعاكلهم عهدا امام الرب واقام داود في الغاب واما يونثان فمضى الى بيته فصعد الزيفيون الى شاول الى جبع قائلين اليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيله التي الى يمين القصر؟ فالان حسب كل شهوة نفسك ايها الملك في النزول انزل وعلينا ان نسلمه ليد الملك فقال شاول مباركون انتم من الرب لانكم قد اشفقتم علي فاذهبوا اكدوا ايضا واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك لانه قيل لي انه مكر يمكر فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي يختبئ فيها ثم ارجعوا الي على تأكيد فاسير معكم ويكون اذا وجد في الارض اني افتش عليه بجميع الوف يهود فقاموا وذهبوا الى زيف قدام شاول وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القفر وذهب شاول ورجاله للتفتيش فاخبروا داود فنزل الى الصخر واقام في برية معون فلما سمع شاول تبع داود الى بريه معه فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا وداود ورجاله عن جانب الجبل من هنا وكان داود يفر في الذهاب من امام شاول وكان شاول ورجاله يحوطون داود ورجاله لكي يأخذوه فجاء رسول الى شاول يقول اسرع واذهب لان الفلسطينيين قد اقتحموا الارض فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات وصعد داود من هناك واقام في حصون عينجا الاصحاح الرابع والعشرون ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين اخبروه قائلين هوذا داود في برية عين جدي فاخذ شاول ثلاثة الاف رجل منتخبين من جميع اسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعود وجاء الى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغاب الكهف فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها انا ذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا وكان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول فقال لرجاله حاش لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيح الرب فامد يدي اليه لانه مسيح الرب هو فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول واما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف وناد وراء شاول قائلا يا سيد الملك ولما التفت شاول الى ورائه خر داود على وجهه الى الارض وسجد وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هوذا داود يطلب اذيتك هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم اليدي في الكهف وقيل لي ان اقتلك ولكنني اشفقت عليك وقلت لا امد يدي الى سيدي لانه مسيح الرب هو فانظر يا ابي انظر ايضا طرف جبتك بيدي فمن قطع طرف جبتك وعدم قتلي اياك اعلم وانظر انه ليس في يدي شر ولا جرم ولم اخطئ اليك وانت تصيد نفسي لتأخذها يقضي الرب بيني وبينك وينتقم للرب منك ولكن يدي لا تكون عليك كما يقول مثل القدماء من الاشرار يخرج شر ولكن يدي لا تكون عليك وراء من خرج ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول قال شاول اهذا صوتك يا يبني داود ورفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود أنت ابر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني فإذا وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير فالرب يجازيك خيرا عما فعلته لليوم للي هذا والآن فاني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل فاحلف لي الان بالرب إنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي من بيت أبي فحلف داود لشاول ثم ذهب شاول إلى بيته وأما داود ورجاله فصعدوا إلى الحصن. الاصحاح الخامس والعشرون ومات صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرام وقام داود ونزل الى برية فاران وكان رجل في معون واملاكه في الكرمل وكان الرجل عظيما جدا وله ثلاثة الاف من الغنم والف من الماعز. وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال واسم امرأته ابي وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصور واما الرجل فكان قاسيا ورديء الاعمال وهو كالبي فسمع داود في البرية ان نابال يجز غنمه فارسل داود عشرة غلمان وقال داود للغلمان اصعدوا الى الكرمل وادخلوا الى نابال واسألوا باسمي عن سلامتك وقولوا هكذا حييت وانت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم والان قد سمعت ان عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم نؤذه ولم يفقد لهم شيء كل الايام التي كانوا فيها في الكرمل اسأل غلمانك فيخبروك فليجد الغلمان نعمة في عينيك لاننا قد جئنا في يوم طيب فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود فجاء الغلمان وكلموا نابالا حسب كل هذا الكلام باسم داودا وكفه فاجاب نابال عبيد داود وقال من هو داود ومن هو ابن يسا قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من امام سيده ااخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازي واعطيه لقوم لا اعلم من اين هم فتحول غلمان داود الى طريقهم ورجع وجاءوا واخبروه حسب كل هذا الكلام فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه فتقلد كل واحد سيفه وتقلد داود ايضا سيفه وصعد وراء داود نحو اربعمائة رجل ومكث مئتان مع الامتعه فاخبر ابي جايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا هوذا داود ارسل رسلا من البرية ليبارك سيدنا فثار عليهم والرجال محسنون إلينا جدا فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحق كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم والآن علمي وانظري ماذا تعملين لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه فبادرت أبي جايل وأخذت مئتي رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمسة كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين ووضعتها على الحميد وقالت لغلمانها اعبروا قدامي ها انا ذا جائية وراءكم ولم تخبر رجلها نبان وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سطرة الجبل اذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم وقال داود انما باطلا حفظت كل ما لهذا في البري فلم يفقد من كل ما له شيء فكافأني شرا بدل خير هكذا يصنع الله لأعداء داود وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحاط ولما رأت أبي جايل داودة أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقال علي أنا يا سيدي هذا الذنب ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نابال لأنك اسمه هكذا هو نابال اسمه والحماقة عنده وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين ارسلتهم والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك والان فليكن كنابال اعدائك والذين يطلبون الشر لسيدي والان هذه البركة التي اتت بها جاريتك الى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي واصفح عن ذنبي امتك لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا لان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب الهك واما نفس اعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من اجلك ويقيمك رئيسا على اسرائيل انه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثره قلب لسيدي انك قد سفكت دما عفوا او ان سيدي قد انتقم لنفسك واذا احسن الرب الى سيدي فاذكر امته فقال داود لأبي مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك انك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما ابقي لنابالا الى ضوء الصباح بائل بحاط فاخذ داود من يدها ما اتت به اليه وقال لها الصعدي بسلام الى بيتك انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك فجاءت ابيجايل جايل الى نابال واذا وليمة عنده في بيته كوليمه ملك وكان نابال قد طاب قلبه وكان سكران جدا فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح وفي الصباح عند خروج الخمر من نابال اخبرتهم رأته بهذا الكلام فمات قلبه داخله وصار كحجر وبعد نحو عشرة ايام ضرب الرب نابالا فمات فلما سمع داود ان نابالا قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال وامسك عبده عن الشر ورد الرب شر نابالا على رأسه وارسل داود وتكلم مع ابيجايل ليتخذها لهم رأى فجاء عبيد داود الى ابيجايل الى الكرمل وكلموها قائلين ان داود قد ارسلنا اليك لكي نتخذك لهم را فقامت وسجدت على وجهها الى الارض وقالت هوذا امتك جارية لغسل ارجل عبيد سيدي ثم بادرت وقامت ابيجايل وركبت الحمارة مع خمس فتيات لها ذاهبات وراءها وصارت وراء رسل داوود وصارت له امراه ثم اخذ داوود اخي نوع ما من يزراعيل فكانت له كلتاهما امراتين فاعطى شاول ميكال ابنته امراه داوود لفلط بن لايش الذي من جليل الاصحاح السادس والعشرون ثم جاء الزيفيون الى شاول الى جبعة قائلين اليس داود مختفيا في تل حخيله الذي مقابل القفر فقام شاول ونزل الى برية زيف ومعه ثلاثة الاف رجل منتخب اسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف ونزل شاول في تل حخيلة الذي مقابل القفر على الطريق وكان داود مقيما في البرية فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول ونظر داود المكان الذي اضطجع فيه شاول وابنير بن نير رئيس جيشه وكان شاول مضطجعا عند المتراسي والشعب نزول حواليه فاجاب داود وكلم اخي مالك الحثي وابي شاي بن ثرويه اخا يؤابى قائلا من ينزل معي الى شاول الى المحل فقال أبي شاي أنا أنزل معك فجاء داود وأبي الى إلى الشعب ليلا وإذا بشاول متجع نائم عند المتراس ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه وأبنير والشعب متجعون حواليه فقال أبي شاي لداود قد حبس الله اليوم عدوك في يدك فدعني الان اضربه بالرمح الى الارض دفعة واحدة ولا اثني عليه فقال داود لابشاي لا تهلكه فمن الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود حي هو الرب ان الرب سوف يضربه او يأتي يومه فيموت او ينزل الى الحرب ويهلك حاش لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب والان فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلم فاخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهبا ولم يرى ولا علم ولا انتبه احد لانهم جميعا كانوا نياما لان سبات الرب وقع عليهم وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل عن بعد والمسافة بينهم كبيرة ونادى داود الشعب وأبنير بن نير قائلا أما تجيب يا ابنير فأجاب ابنير وقال من أنت الذي ينادي الملك فقال داود لأبنير أما أنت رجل ومن مثلك في إسرائيل فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت حي هو الرب إنكم ابناء الموت أنتم لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب فانظر الآن أين هو رمح الملك؟ وكوز الماء الذي كان عند راسه وعرف شاول صوت داود فقال اهذا هو صوتك يا ابن داود فقال داود انه صوتي يا سيد الملك ثم قال لماذا سيدي يسعى وراء عبده لاني ماذا عملت واي شر بيدي والان فليسمع سيد الملك كلام عبده فإن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتم فقدمه وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعنين أمام الرب لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب قائلين اذهب اعبد آلهة أخرى والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كما يتبع الحجل في الجبال فقال شاول قد أخطأ ارجع يا ابن داود لاني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم هوذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا فأجاب داود وقال هوذا رمح الملك فليعبر واحد من الغلمان وياخذه والرب يرد على كل واحد بره وأمانته لانه قد دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشأ أن امد يدي إلى مسيح الرب وهوذا كما كانت نفسك عظيمه اليوم في عيني كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق فقال شاول لداود مبارك انت يا بني داود فانك تفعل وتقدر ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول الى مكانه الاصحاح السابع والعشرون وقال داود في قلبه اني ساهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم اسرائيل فانجو من يده فقام داود وعبر هو والستمائة الرجل الذين معه الى اخيش بن معوك ملك جت واقام داود عند اخيش في جت هو ورجاله كل واحد وبيته داود وامرأته اخي نوعم اليزرع الي وابي جايل امرأة نابال الكرملية فاخبر شاول ان داود قد هرب الى جت فلم يعد ايضا يفتش عليه فقال داود لاخيش ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في احدى قرى الحقل فاسكن هناك ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك فاعطاه اخيش في ذلك اليوم سقلق لذلك صارت ثقلغ لملوك يهوذا الى هذا اليوم وكان عدد الايام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة واربعه اشهر وصعد داود ورجاله وغز الجشوريين والجرزيين والعمالقة لان هؤلاء من قديم سكان الارض من عند شور الى ارض مصر وضرب داود الارض ولم يستبق رجلا ولا امراه واخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء الى اخيش فقال اخيش اذا لم تغز اليوم فقال داود بلى على جنوبي يهودا وجنوبي اليرحم ايليين وجنوبي القينيين فلم يستبق داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي الى جت اذ قال لألا يخبر عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل ايام اقامته في بلاد الفلسطينيين فصدق اخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعبه اسرائيل فيكون لي عبدا الى الابد الاصحاح التاسع والعشرون، وجمع الفلسطينيون جميع جيوشهم إلى أفيق، وكان الإسرائيليون نازلين على العين التي في يزرعيب، وعبر أقتاب الفلسطينيين مئات وألوفا، وعبر داود ورجاله في الساقة مع أخيش، فقال رؤساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيون؟ فقال أخيش لرؤساء الفلسطينيين أليس هذا داود عبد شاول ملك إسرائيل الذي كان معي هذه الأيام أو هذه السنين ولم أجد فيه شيئا من يوم نزوله إلى هذا اليوم وصخط عليه رؤساء الفلسطينيين وقال له رؤساء الفلسطينيين ارجع الرجل فيرجع الى موضعه الذي عينت له ولا ينزل معنا الى الحرب ولا يكون لنا عدوا في الحرب فبماذا يرضي هذا سيده اليس برؤوس اولئك الرجال اليس هذا هو داود الذي غنينا له بالرقص قائلات ضرب شاول الوفه وداود ربواته فدعا أخيش داود وقال له حي هو الرب إنك أنت مستقيم وخروجك ودخولك معي في الجيش صالح في عيني لأن لم أجد فيك شرا من يوم جئت إلي إلى اليوم وأما في أعين الاقطاب فلست بصالح فالآن ارجع واذهب بسلام ولا تفعل سوءا في اعين اقطاب الفلسطينيين فقال داود لاخيش فماذا عملت وماذا وجدت في عبدك من يوم صرت امامك الى اليوم حتى لا اتي واحارب اعداء سيد الملك فاجاب اخيش وقال لداود علمت انك صالح في عيني كملاك الله الا ان رؤساء الفلسطينيين قالوا لا يصعد معنا الى الحرب والان فبكر صباحا مع عبيد سيدك الذين جاءوا معك واذا بكرتم صباحا واضاء لكم فاذهبوا فبكر داود هو ورجاله لكي يذهبوا صباحا ويرجعوا الى ارض الفلسطينيين واما الفلسطينيون فصعدوا الى الأصحاح الثلاثون ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث كان العمالقة قد غزوا الجنوب وسقلغ وضربوا سقلغ وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فيها لم يقتلوا احدا لا صغيرا ولا كبيرا بل ساقوهم ومضوا في طريقهم فدخل داود ورجاله المدينة وإذا هي محرقه بالنار ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء وسبية امرأتا داود اخي نوع مليزر عيلية وابي جايل امرأة نابال الكرملي فتضايق داود جدا لان الشعب قالوا بردمه لان انفس جميع الشعب كانت مره كل واحد على بنيه وبناته واما داود فتشدد بالرب الهي ثم قال داود لأبي ياثار الكاهن ابن أخي مالك قدم إلي الأفود فقدم أبي ياثار الافود إلى داود فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم فقال له الحقهم فإنك تدرك وتنقذ فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه وجاءوا الى وادي البصور والمتخلفون وقفوا واما داود فلحق هو واربعمائة رجل ووقف مائتا رجل لانهم اعيوا عن ان يعبروا وادي البصور فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود واعطوه خبزا فاكل وسقوه ماء واعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فاكل ورجعت روحه اليه لانه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في ثلاثة ايام وثلاث ليال فقال له داود لمن انت ومن اين انت فقال انا غلام مصري عبد لرجل عماليقي وقد تركني سيدي لاني مرضت منذ ثلاثة ايام فاننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهودا وعلى جنوبي كالب واحرقنا سقلغ بالنار فقال له داود هل تنزل بي الى هؤلاء الغزاة فقال احلف لي بالله انك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهود فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم ولم ينج منهم رجل إلا أربعمائة غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا واستخلص داود كل ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتيه ولم يفقد لهم شيء لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم برد داود الجميع وأخذ داود الغنم والبقر ساقوها أمام تلك الماشية وقالوا هذه غنيمة داود وجاء داود إلى مئتي رجل الذين أعيوا عن الذهاب وراء داود فأرجعوهم في وادي البصور فخرجوا للقاء داود ولقاء الشعب الذين معه فتقدم داود إلى القوم وسأل عن سلامتهم فأجاب كل رجل شرير ولئيم من الرجال الذين صاروا مع داود وقالوا لأجل أنهم لم يذهبوا معنا لا نعطيهم من الغنيمة التي استخلصناها بل لكل رجل امرأته وبنيه فليقتادوهم وينطلبهم فقال داود لا تفعلوا هكذا يا إخوتي لأن الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع ليدنا الغزاة الذين جاءوا علينا ومن يسمع لكم في هذا الأمر لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة فإنهم يقتسمون بالسويه وكان من ذلك اليوم فصاعدا. انه جعلها فريضه وقضاء لاسرائيل الى هذا اليوم ولما جاء داود الى صقلق ارسل من الغنيمة الى شيوخ يهوذا الى اصحابه قائلا هذه لكم بركة من غنيمة اعداء الرب الى الذين في بيت ايل والذين في راموت الجنوب والذين في يتير وإلى الذين في عروعير والذين في سفموث والذين في أشتموع وإلى الذين في راخاد والذين في مدن اليرحم إيليين والذين في مدن القينيين وإلى الذين في حرمة والذين في كور عاشان والذين في عتاك وإلى الذين في حبرون وإلى جميع الأماكن التي تردد فيها داود ورجاله الأصحاح الحادي والثلاثون وحارب الفلسطينيون إسرائيل فهرب رجال إسرائيل من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع فشد الفلسطينيون وراء شاول وبنيه وضرب الفلسطينيون يوناثان وابي نداب وملك شوع ابناء شاول واشتدت الحرب على شاول فاصابه الرمات رجال القسي فانجرح جدا من الرمات فقال شاول لحامل سلاحه استل سيفك واطعمني به لألا يأتي هؤلاء الغلف ويطعنوني ويقبحوني فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا فأخذ شاول السيف وسقط عليه ولما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول سقط هو أيضا على سيفه ومات معه فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ولما رأى رجال اسرائيل الذين في عبر الوادي والذين في عبر الاردن ان رجال اسرائيل قد هربوا وان شاول وبنيه قد ماتوا تركوا المدن وهربوا فاتى الفلسطينيون وسكنوا بها وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتل وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين في جبل جلبوع فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وارسلوا الى ارض الفلسطينيين في كل جهة لاجل التبشير في بيت اصنامهم وفي الشعب ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروثة وصمروا جسده على صور بيت شام ولما سمع سكان يابيش جلعات بما فعل الفلسطينيون بشاول قام كل ذي بأس وصار الليل كله واخذوا جسد شاول واكساد بنيه عن صور بيت شام وجاءوا بها الى يابيش واحرقوها هناك وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا سبعة أيام